أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذين استكبروا للذين استضيفوا ان صدرناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذي 124. ونستضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا 125. وأسروا لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فيه عَنَّاَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُسْرِفُوها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 119. لا أعلمكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا, إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين